أ ج م ل فعالك إ ن وليت ولا تجر سبل الهدى فلكل وال عازل للعالم العلوي فيما خبروا شيم بها قدر الكواكب نازل أ ت ر ى الهلال وليس فيه م ظ ن ة يسبو الى جوزائه ويغازل ويناله نصب يطيل عناءه فله كسار المدلجين منازل ويقيم في الدار ا ل م ن ي ف ة ل ي ل ة و إ ذ ا ترحل لم يعقه ا ل آ ز ل والبدر أ ن ض ت ه الغياهب والسرى ف ل ي ر ض إ ن ينظى الفنيق البازل حل ا ل س م ا ك ة إ ذ ا استقل برمحه بطل يمارس قرنه وينازل أ ي ق ن ت من قبل النهى أ ن السها ساه ن يضاحك جاره ويهازل والشمس غ ا ز ل ة تمد خيوطها فلذاك نسوان ا ل أ ن ا م غوازل أ م ا النجوم ف إ ن ه ن ركائب تحت الزمان فهل لهن هوازل يا ح ب ة ا ل ع ي ش ا ل أ ن ي ق ولم ترم هدم السرور من الخطوب زلازل أ ي ا م س ن ب ل ة البروج غ ض ي ض ة والليث شبل والنسور جوازل وهممت أ ن تحظى ولكن طالما خزلتك عن نيل المراد خوازل أ ن س ل أ و ع ق م فالتوحد ر ا ح ة سيان نجلك والخبيث الناسل والشر أ غ ل ب ع ص ب ة جمعت لنا أ ق ذ ا ء دنيانا وفذ غاسل عسلت ق ن ا و خ و ا م ع وتعالب أ ع ق د ج ن ا و أ ط ا ب نحل عاسل والنفع لم يكمل به لكن له ضير وكم أ ر د الغريق سلاسل أ ن ت الجبان إ ذ ا ا ل م ن ي ة أ ع ر ض ت وعلى ثنيتك الشجاع الباسل نهج العلا ي ن ض ي الركاب وكلنا كسلان دون المجد أ و متكاسل والنفس في جسم تعلل ب ا ل م ن ا و م ن يلاحظ يومها ويراسل لم يمنع ابن الملك من آ ف ا ت ه عوض تناط بكشحه ومراسل سقيا لطيب العصر لو أ ن الفتى بالمرغبات إ ل ى بقاء واسل فالروض مجنون وما حمل الثرى غلا ولكن للوميض سلاسل أ ج ا أ ج ي ء إ ل ى الحتوف قطينه فمضى وواسل بالمنون مواسل يتحارب الطبع الذي مزجت به مهج ا ل أ ن ا م وعقلهم فيفله ويظل ينظر ما سناه بنافع كالشمس يسترها الغمام وظله حتى إ ذ ا حضر الحمام تبينوا ان الذي فعلوه جهل كله والعقل في معنى العقال ولفظه فالخير يعقل والسفاه يحله وتغرب الشرير يوجب حتفه مثل الوجار إ ذ ا تسحب صله ولزومه ا ل أ و ط ا ن أ ب ق ى للردى كالسيد يسترني الضراء أ ز ل ه والنفس ا ل ف ة ا ل ح ي ا ة فدمعها يجري لذكر فراقها منهله ما خ ل ة ب أ غ ر منها والفتى يبكي إ ذ ا ركب الصريم تخله لا تحجز ا ل أ ق د ا ر وهي ك ث ي ر ة كالغيث و ا ب ل ه يصوب وطله ومن الجنود على الكمي جواده وحسامه وسنانه ومتله ميز إ ذ ا كلا الغمام وميضه فالبرق يخبر أ ي ن يسقط كله ولقد علمت فما أ س ف ت لفائت أ ن ا ل ب ق ي ة من مدايا أ ق ل ه والبر يلتمس الحلال ولم أ ج د هذا الورى إ ل ا فقيدا حله يمسي وقد مل البقاء ويغتدي وله رجاء فيه ليس يمله فاحفظ أ خ ا ك و إ ن تبين أ ن ه بال الوداد ضعيفه مختله فالغمد يذعر في اللقاء كهامه والسيف لم يبد الخبيء تسله والبرد يكفيك العيون دريسه والعضو ينفع في الخطوب أ ش ل ه والعمر لا يدري الحكيم أ ك ث ر ه خير له متغبرا أ م قله لا ت ه ز أ بالشيخ كم من ل ي ل ة جازت به كالبدر يحسن دله أ ي ا م يهتك في ا ل ب ط ا ل ة ستره كالطرف مزق في التمرح تله شر الزمان زمان أ ش ي ب د ا لف وصفاه أ ن ف س وقته و أ ج ل ه مالي أ ي ف ه م سامعي نصيحتي ف أ ب ي ت أ ن ه ل مزغيا واعله يجري بفارسه الطمر مؤجلا و إ ذ ا انقضى أ ج ل فليس يقله والفقر بكر ترتقيه ذ ث ا ت ه واليسر ع و د ما تسور عله أ ج ت ا ب شهرا أ و ل ا ف أ ب ي د ه ويجيء ثان بعده ف أ ه ل ه يمسي على حد المهند أ خ م ص فترى اليسير من ا ل أ م و ر يزله والناس جائر مسلك مسترشد و أ خ على غير الطريق يدله نفس الفتى وليت له جسدا إ ن ا ل و ل ا ي ة بعدها عزل لا تخزل ا ل أ و ق ا ت مهجته قد تفضح السرقات والخزل مقر يداف ليستصح به ودم يراق ليذهب ا ل أ ز ل كالدن ضاق بما تضمنه حتى يكون لراحه ب ز ل و س ن يضيء وبعده غسق فانظر أ ج د ذاك أ م هزل واللب يحمل من هواجسه ما ليس ن ا ه ض ة به البزل قض الزمان ب ع ف ة و ت ق ا فلكل مطعم آ ك ل نزل والتغد هونات المناكب أ م ث ا ل العناكب ش أ ن ه ا الغزل لا خير في جزل العطاء اتى رجلا ب أ ن كلامه جزل يرجو فيمدح غير مرتقب ربا وكل مقاله ازل خير ا ل ع م ر من جمائله الكوم الجلاد جمائل جزل شهرت سيوف القول ط ا ئ ف ة كذب و أ ف ض ل منهم العزل كم تنصح الدنيا ولا نقبل وفائز من جده مقبل إ ن أ ذ ا ه ا مثل أ ف ع ا ل ن ا ماض وفي الحال ومستقبل أ ج ب ل ت ا ل أ ب ح ر في عصرنا هذا كما أ ب ح ر ت ا ل أ ج ب ل فاترك ل أ ه ل الملك لذاتهم فحسبنا ا ل ك م أ ة و ا ل أ ح ب ل ونشرب الماء ب ر ا ح ا ت ن ا إ ن لم يكن ما بيننا جنبل تسوق الناس بفرقانهم وانتبلوا جهلا فلم ينبلوا وليس ما ينقل عن عاصم كما روى عن شيخه قنبل و لا ت أ م ن ا ل أ غ ض ا ر في النيق أ ن تصبح موصولا بها ا ل أ ح ب ل يغنيك قطر بل منك الصدى في العيش أ ن تزداد قطربل و ا ل ف د يكفيك إ ذ ا فاتك الرقيب والنافس والمسبل و لو نطق الدهر هجا اهله ك أ ن ه الرومي أ و د ع ب ل وهو لعمري شاعر مغرز بالفعل لكن لفظه مجبل إ ن كف ما ب ي ن ه م حازم فلبه المطلق لا يكبل وفاعلات ومفاعيلها تكف في الوزن ولا تخبل لا تغبط ا ل أ ق و ا م يوما على ما أ ك ل و ا خضما وليت م ا س ر ب و ذ ب ل العيش غصط ومن شيئا وابانا الذي جاء بنا أ ه ب ل ه المهبل وليتنا و تترك أ ج س ا د ن ا كما يزول السمر ا ل م ه ب ل و تفكروا بالله واستيقظوا ف إ ن ه ا د ا ه ي ة ض ئ ب ل ه في سنبل يخلق من ح ب ة ثمه منها يخلق السنبل أ ر ا د من يجهل تقويمنا ونحن أ خ ي ا ف كما نحبل يكره عول الشيخ أ ب ن ا ؤ ه وهل تعول ا ل أ س د ا ل أ ش ب ل ننزل من دار لنا ر ح ب ة تطل ب ا ل آ ف ا ت أ و توبل وكل من حل بها يكره ا ل ر ح ل ة عنها وهي تستوبل إ ن أ د ي م ا لي أ ن ا وقته ف أ ي ن مني الشجر المعبل كل على مكروه مبسل وحازم ا ل أ ق و ا م لا ينسل ف ص ل أ ب و عالمنا آ د م ونحن من والدنا أ ب س ل لو تعلم ا ل ن ح ن بمشتارها لم ترها في جبل تعسل والخير محبوب ولكنه يعجز عنه الحي أ و يكسل و ا ل أ ر ض للطوفان م ش ت ا ق ة لعلها من درن تغسل قد كثر الشر على ظهرها واتهم المرسل والمرسل و أ م ق ر ت أ ف ع ا ل سكانها فهم ذئاب في الفضا ع س ل و ومن يكن يوم الوغى باسلا فالموت في حملته أ ب س ل و ج ر ع ة الضيفان م ش ر و ب ة وغيرها المستعذب السلسل ف أ ت ي جميلا لم يقع ب أ س ن ا ب أ ن ه يوما به يوسل من يعرف الدنيا يهن عنده إ م ر ا ع ه ا الدهر و إ م ح ا ل ه ا لذاتها تعجب أ م ل ا ك ه ا لو لم تغير ب ه م حالها دار حللناها على رغمنا و إ ن م ا ينظر ترحالها والخوض ك ا ل ن خ ل ة م ج ن ي ة وزوجها البائس فحالها فح إ ن عجوزا حبست ب ر ه ة ثم غدا من حكمها القتل خاتل إ ب ل ي س بها رهطه فتم في القوم بها الختل كم قارئ هش إ ل ى نارها ف أ ط ف أ ت نور الذي يتلو هذا زمان ليس في أ ه ل ه إ ل ا ل أ ن تهجره أ ه ل جميعنا يخبط في حندس قد استوى الناشئ والكهل حان رحيل النفس عن عالم ما هو إ ل ا الغدر والجهل قد فني الوقت فما حيلتي إ ذ ا انقضى الامهال والمهل ان ختم الله بغفرانه فكل ما لاقيته سهل بالقضاء البليغ كنا فعشنا ثم زلنا وكل خلق يزول نحن في هذه ا ل ب س ي ط ة أ ض ي ا ف لنا في ذرى المليك نزول و ا ل م ل ك ا ن ذاهبان مولى مستجد وراحل معزول بلي الحبل و ا ل غ ز ا ل ة فوق ا ل أ ر ض لم يبل خيطها المغزول و أ ن ا العود قلبه أ ض م ر الشوق ولكن ض ه ر ه مجزول ومن ا ل ر ج د للفصيل انفصال بالردى قبل أ ن يحين بزول بات ينعى ا ل أ ب د ا ن بدر بدين وهلال في أ ف ق ه مهزول كم أ ب ا د ى من عالم واعادا سابحا وهو في الثرى م ه ز و ل سلب الدن مبزلا حلف راح ب ف ت ا ة نجيعه مبزول طللاه دار وجسم فشخص المرء خاون وربعه منزول وفر هذا الفتى مديد بسيط وافر كامل خفيف طويل س ت ة فيه من نعوت القوافي ما لها غير شحه ت أ و ي ل سولت لي نفسي أ م و ر ا و ه ي ه ا ت لقد خاب ذلك التسويل واتهامي بالمال كلف أ ن يطلب مني ما يقتضي التمويل ويقول ا ل غ و ا ت خولك الله كذبتم لغيري التخويل ع ي ش ة ظ ا ه ة ا ل ه و ا ذ ي ر ما فيها مفيد وكلها تطويل إ ن حباك القدير كالنيل تبرا فليغضه العطاء والتنويل لا تعول على اختزان فما للبدر الصفر اثر ميت عويل و إ ذ ا هولت علي المنايا راقني من وعيدها التهويل حوليني عن ظاهر ا ل أ ر ض فالقلب يسلي همومه التحويل ليس فعل الدنيا بفعل عروس بل هي الغول ش أ ن ه ا التغويل لو ملكت الرحيل جولت في ا ل آ ف ا ق حتى يملني التجويل اتق الواحد المهيمن فالله أ و ل إ ن قوما لما يكون حراما ت أ و ل و ا و ر غ ب ا الناس في المحال وراعوا وهولوا و ر أ ى الله أ ن ه كذب ما تقولوا ضربوا في البلاد عصرا فطافوا وجولوا خولوا ن ع م ة فلم يشكروا ما تخولوا واستطالت على الورى عصب ما تطولوا طلبوا الناقد القليل فمانوا وسولوا نظروا في نجومهم وعلى النجم عولوا ظلموا البائس الفقير و أ ع ط و ا ونولوا و ا س ت م ا ل و ا قلوب قوم إ ل ى أ ن تمولوا فانظروا ا ل آ ن فيهم أ ي غول تغولوا لو أ ق ا م و ا القليل فازوا ولكن تحولوا غدا كل طفل على عمره طفيلا يخب به قرزل يود ثباتا على ظهره وتدع و الخطوب أ ل ا تنزل رعى الله قوما مضى دهرهم وما فيهم أ ح د يهزل تضاهي العناكب نسوانهم فتنسج للنفع أ و تغزل وما عزفت مزهرا في ا ل ح ي ا ة ولا الدن يفتح أ و يبزل جهلنا الغناء وصوتا يقال غناه د ح م ا ن او زلزل ونفس الفتى وليت جسمه إ ذ ا جاء ميقاتها تعزل و أ ن السماكين لا يخلدان ويهلك ذو الرمح و ا ل أ ع ز ل اعيرت غيرك داء عراه وخالقك الواهب المجزل وقد عاش ما شاء هذا الغراب فما قالت الطير يا أ ق ز ل أ د ن ي ا ك تخطبها أ ي م ا و ي ع ض ل ه ا دونك العاضل قد ا ن ت ظ ل الناس في أ م ر ه ا فهل يوجد الرجل الناضل وخلك أ ف ض ل من غيره وما في الورى كلهم فاضل تخالفنا الدنيا على السخط والرضا ف إ ن أ و ش ك ا ل إ ن س ا ن قالت له مهلا هي الماء لو أ ن ي بعلمي وردته لقلت لنفسي كان مورده جهلا فما رئمت طفلا ولا أ ك ر م ت ف ت ا ولا رحمت شيخا ولا وقرت ك ه ل ا قطعنا إ ل ى السهل ا ل ح ز و ن ة نبتغي يسارا فلم نلف اليسير ولا السهلا فلا ت أ م ل ا ل أ ي ا م للخير م ر ة فليست لخير أ ن يظن بها أ ه ل ا دع الراح في راح الغواه م د ا ر ة يظنون فيها ح ن و ة وقرنفلا ك أ ن شذاها العسجدي بطبعه تضوع هنديا و أ و د ع فلفلا تريع لها أ ج ن ا د إ ب ل ي س ر غ ب ة وتنفر جراها الملائك جفلا يظن بها لما تطعم شربها فليس بساخ أ ن يمج ويتفلا غفلت ومن غزوي قفلت ب خ ي ب ة ولم يعدني ريب الحوادث مغفلا و ل ب أ ق ض ي فرضا في م ن ا وبلادها وكم عاجز قد زارها متنفلا ووسعت دنياكم على من سعى لها فما أ ن ا ات للمعاشر محفلا سوى أ ن خطا في ا ل ب س ي ط ة ضيقا يكون على شخصي د الدهر مقفلا و أ ص م ت صمتا لا تكلم بعده ولا قول داع يا فلان ويا فلان فما درهمي إ ن مر بي متلبثا ولا قفل لي حتى ترى الشمس مطفلا ويرزقني الله الذي قام حكمه ب أ ر ز ا ق ن ا في أ ر ض ه متكفلا من عير الخبل إ ن س ا ن ا فقد خبلا هل تحمل ا ل أ م إ ل ا الثكل و ا ل ه ب ل ة يعوم في اللج ركب يمتطي سفنا و ي ش ن ب الخيل سار يركب ا ل إ ب ل ا و إ ن م ا هو حظ لا تجاوزه والسعد غيم إ ذ ا طل الفتى وبلا تبغي الثراء فتعطاه وتحرمه وكل قلب على حب الغنى جبلا لو أ ن عشقك للدنيا له شبح أ ب د ي ت ه لملات السهل والجبلا اتقبل النصح مني أ ن تضيعه ورب مثلك أ ل غ ا ه فما قبلا من اهتدى بسوى المعقول أ و ر د ه من بات يهديه ما أ ن طالما تبلى ح ب ا ل ة لا ي ر ج ا ل ض ب ي مخلصه منها و أ ن ا اذا ليت الشراح بلا لا ت ر ب ل ن وكن رئبال م أ س د ة إ ن الرشاد ينافي البادن الربلا خير لعمري و أ ه د ى من إ م ا م ه م عكاز أ ع م ى هدته إ ذ غدا ل س ب ل ا قد أ ع ب ل ت شجرات غير ع ا ذ ب ة وسوف يبكر جان يطلب العبلا تكهل بعده سن يشاكله ما أ ي ب س الغصن إ ل ا بعدما ذبلا إ ن المسن وقد لاقى اذى وشذا يود لو رد غض العيش مقتبلا يوصي كبير أ ع ا د ي ه أ ص ا غ ر ه م بقصده فليعد النبل والنبلا تعلل الناس حتى ب ا ل م ن ا وسما ذو الغور يهدي إ ل ى ا ل ن ج د ي ة القبلا أ ر ى الطريقين من ميت ومن ولد لا يخلوان كلا نهجيهما سبلا فلا تبن لمجرى السيل أ خ ب ي ة فالحزم ينزلك ا ل أ خ ي ا ت والقبلا بلا لجسم وبلوى حلف مصطحب إ ن قلت لا عند أ م ر عن قال بلى سقيا لشوهاء ما همت بفاحشه غدت على الغزل ليست تعرف الغزلا وتجهل العود إ ل ا عود مغزلها ولا تراح إ ذ ا ما عاتق بزلا كل البريه شاك لو سما زحل إ ل ى السمات راه يشتكي العزلا إ ن الغراب ولم يوجد أ خ و قدم أ ص ح منه تعاني رجله قزلا فجنب الزهو في الدنيا فلو زهيت غر الغمان لذم القطر إ ذ نزلا لو تاه بيت قريض وهو منتسب في كامل الشعر و ا ف ا ل و ق ص أ و خزلا فاعجب لعود الغواني لم يخف هرما ولا يراه زمان في السرى هزلا في ه ي ئ ة البكر ما حالت سجيته فقيل أ س د س ت في حول وما بزلا تلاوم الناس و ا ف ت ن ا ل ظنونهم و أ ر ج ا الناشئ الباغي أ و اعتزلا وقيل لا بعث يرجى للثواب وما سمعت في ذ ا ك دعوى م ب ط ل هزلا وكيف للجسم ان يدعى الى رغد من بعد ما رم في الغبراء او ازلا وهل يقوم لحمل ا ل ع د ء من جدث ظهر وايسر ما لاقاه ان جزلا ما احسب الكوكب المريخ او زحلا الا اميرين ان طال المدى عزلا الرمح ابلغ من ق ص تخاطبه خرساء يوجد فيها المسمع الخطلا و ق د ر ة الله نجت راجلا ورعا يوم الهياج و أ ر د ت فارسا بطلا إ ن ماطلتك الليالي بالذي وعدت فالجود يشعر تنغيصا إ ذ ا مطلا والخير يعدي كغادي م ز ن ة هطلت أ ر ض ا فلما ر آ ه ا رائح هطلا يذكي التقارب ما بين الورى حسدا حتى إ ذ ا مات ن ا آ شكلهم بطلا وهي المقادير لا يغبط بحليته جيد الحمامه جيد غيره عطلا مالي ر أ ي ت صنوف الباطل اشتبهت فلم تزل بقران المشتري زحلا عبدان لله سياران ما سئما طول المسير اذا ملا ل ف ت ى ر ح ل ا وما استفزهما الامهال فادعيا بالجهل ما قاله المغرور وانتحلا ايا ن ظ ر ا اعينا رمدا فما رمدا ولا بغير سواد الحندس اكتحلا يتلون اسفارهم والحق يخبرني ب أ ن آ خ ر ه ا مين و أ و ل ه ا صدقت يا عقل فليبعد أ خ و سفه صاغ ا ل أ ح ا د ي ث افكا أ و ت أ و ل ه ا وليس حبر ببدع في صحابته إ ن س ا م نفعا ب أ خ ب ا ر تقولها و إ ن م ا رام نسوانا تزوجها بما افتراه و أ م و ا ل ا تمولها ط ا ل العناء بكون الشخص في أ م م تعد فريه غاويها معولها وسوف يرقد في الغبراء مضطرب قد سار افاق دنياه وجولها لاهجرنك لا عن ب غ ض ة سلفت بل ش ي م ة حمها قدر وسولها وصاحب الشرع كان القدس قبلته صلى اليها زمانا ثم حولها لا يخدعن كداع قام في ملا ب خ ط ب ة زان معناها وطولها فما العظات و إ ن راعت سوى حيل من ذي مقال على ناس تحولها والدهر ينسي كمي الحرب صارمه ودرعه وفتاه الحي مجولها ويسترد من النفس التي شرفت ما كان في سالف ا ل أ ي ا م خولها وجرول صار تربا بعد منطقه ولم يشابه من الصحراء جرولها قض الزمان ب إ ج م ا ل و ت م ش ي ة ل ل أ م ر إ ن وراء الروح مغولها والورد يكفيك منه ش ر ب ة حملت ف ر ك ب إ ن منعتك ا ل أ ر ض جدولها دع آ د م ا لا شفاه الله من هبل يبكي على نجله المقتول هاديلا ففي عقاب الذي أ ب د ا ه من خ ط أ ظلنا نمارس من سقم عقابيلا ونحن من حدثان نمتري عجبا ومعشر يقفون الغي تسبيلا هم الغرابيب من اثم و إ ن أ م ن و ا على سرارك لم تعدم غرابيلا دهر يكر ويوم ما يمر بنا إ ل ا يزيد به المعقول تخبيلا من أ ن ك ر ا ل ن ق ر سودان شرامحه تكون أ ب ن ا ؤ ه ا بيضا تنابيلا ت ن س ك ا ل أ س د الضرغام وابتكرت ج آ د ر العين آ س ا د ا ر آ ب ي ل ا إ ن القيان وشرب الراح مفسده من قبل لمك وقينان وقابيلا أ م ا سرابيل دنياكم فضافيه وما كسيتم من التقوى سرابيلا فقابلت ترب سمقي لؤلؤ ب ث م يروم للمومس الغيداء تقبيلا وما وجدت منايا القوم م غ ف ل ة شبلا بغاب ولا غفرا ب إ ش ب ي ل ا أ ر ى التطول في ا ل أ ق و ا م طالبكم إ ل ى النجوم و إ ن كنتم حنابيلا بهاء ليل و إ ن جنت حنادسه فدع نهارك ود من بها ليلا وما شمالي لخل بل أ ج ن ب ه إ ل ى الجنوب و إ ن سقت الشماليلا إ ذ ا ط م ا لي أ و لم يطم بحر غ ن ا فقد وجدت بني الدنيا طماليلا هل تجعلون على أ ي د أ س ا و ر ه ا أ و تعقدون على هام أ ك ا ل ي ل ا مهلا تعالى لتحظى من تجاربنا إ ن ا ل ح ي ا ة علمناها تعاليلا اما البليغ ف إ ن ي لا أ ج ا د ل ه ولا العيي بغى للحق إ ب ط ا ل ا فنحن في ليل غي ليس منكشفا لم يفتقد عارضا بالجهل هطالا ا ل والنفس كالسبب الممدود تجمعه فيستكف و إ ن أ ر س ل ت ه طالا كذات شنف أ ر ا د ت بعده خدما ونظم در وكانت قبل معطالا وقشربت نميرا ف ا ش ت ز ا ت به فلم حملت من الصهباء أ ر ق ا ل ا لا خيل مثل قواف الشعر ج ا ئ ل ة أ ب ق ى على الدهر أ ع ن ا ق ا واطالا إ ن ينقل الحتف عن عاداته بطلا فما تزال معانيهن أ ب ط ا ل ا جسم الفتى مثل قام فعل مذ كان ما فارق اعتلالا والخل في لفظه دليل ب أ ن في وده اختلالا مللت من حندس وصبح ولم أ ب ن فيهما ملالا أ ز ل هموم الفؤاد واصبر ف إ ن م ا قصرك ا ل إ ز ا ل ة وليس فيمن تراه خير ف ع د ه واطلب ع ت ز ا ل ه والغزل والرذن للغواني شيئان عدا من ا ل ج ز ا ل ة والشمس غ ز ا ل ة ولكن خففت الزاي في ا ل غ ز ا ل ة أ ي س م ع خالقي مني دعاء ف أ ص ب ح في كياني مستقيلا ك أ ن العالمين صلوا هجيرا فما يلفي به أ ح د مقيلا لقد جربت حتى لم أ ص د ق حديثا عن قريب مدى نقيلا إ ذ ا صلوا فصل ي وعف و ا ب د ل زكاتك واجتنب قالا وقيلا ولا ترهف مدى لعبيط نحض ولا تشهر على قرن صقيلا إ ذ ا جالستهم ف أ ق ل شيء تجر بذاك أ ن تدعى ت ق ي ل ا ليذمم والدا ولد ويعتب عليه فبئس عمري ما سعى له اتدري و ا ل ح ي ا ة لها صروف بما يلقاه جروك يا تعالى فمن ظ ا ر يمزق منه شلوا ويعطي فضل أ ك ر ع ه ج ع ا ل ة ومن س ق ر يقول له رويدا ومن شرك يصيح به تعاله وما في ا ل أ ر ض من أ ح د غني ولكن كلنا فقراء ع ا ل ة أ ر ى نار الصبا لبست حمودا و أ ذ ك ى الشيب في ا ل ر أ س ا ش ت ع ا ل ة متى ما شئت م و ع ظ ة فعرج بيثرب سائلا عن آ ل ق ي ل ة وقف ب ا ل ح ي ر ة البيضاء فانظر منازل منذر وبني ب ق ي ل ة يسود الناس زيد بعد ع م ر كذاك تقلب الدولات د و ل ة ورب ش ه ا د ة وردت بزور أ ق ا م لنصها القاضي عدوله ومن شر ا ل ب ر ي ة رب ملك يريد ر ع ي ة ان يسجدوا له ان هللت افواهكم فقلوبكم ونفوسكم دون الحقوق م ه ل ل ة اليت ما توراتكم ب م ن ي ر ة ان الفيت فيها القميت م ح ل ل ة لا ت أ م ن و ا برق الغمام فانما تلك السيوف من القضاء م س ل ل ة قال ابتكار في الحوادث صادق جعل الصعاب من الحذار مذلله هفت ا ل ح ن ي ف ة والنصارى مهتدت ويهود حارت والمجوس مضلله اثنان اهل الارض ذو عقل بلا دين واخر دين لا عقل له الدهر لا تبقى عليه ن ع ا م ة سهلا تحل وتتقي أ ج ر ا ل ه ا وورا لها برق فهاج زفيفها أ د ح ي ه ا تبغي بذاك ورا لها تلفي بها ريب الزمان موكلا إ ن لم يزرها بالنهار سرى لها تدري ا ل ح م ا م ة حين تهتف بالضحى أ ن ا ل أ ج ا د ل لا تطيل جدالها وهدى لها قدر أ ت ي ح ب ص د ف ة صقرا ففجع بالهديل هدالها ومها الصوان أ د ى لها متختل و ر أ ى المليك عدوها ف أ د ى لها و خ د ا ل أ ر ض بالفقير نجيه ف أ ص ا ب ثروتها وحاز خدى لها طلب الخسائس وارتقى في منبر يصف الحساب ل أ م ة ليهولها ويكون غير مصدق ب ق ي ا م ة أ م س ى يمثل في النفوس ذهولها ووجدت ليلى الغي أ ل ب س مردها وشيوخها وشبابها وكهولها لو قام أ م و ا ت العواصم وحدها م ل أ ا ل ب ل ا د حزونها وسهولها فخذ الذي قال اللبيب وعشبه ودع الغواه كذوبها وجهولها افهم عن الايام فهي نواطق ما زال يضرب صرفها ا ل ا م ث ا ل لم يمض في دنياك امر معجب الا ا ر د ك لما مضى ك م ث ا ل ا حديث جاع هابيل في الدهر وقابيلا وطير عكفت يوما على الجيش أ ب ا ب ي ل ا متى ترحل عن دنيا تزيد ا ل أ ه ل تخبيلا سواهم نخل ا ن ص ح ة ولاقوك غرابيلا لبسنا من مدى ا ل أ ي ا م للغي سرابيلا وقضيت زمان الشرخ تقييدا وتكبيلا وزار الطيف في النوم فلم تساله تقبيلا ففرق مالك الجنه وخل الارض تسبيلا ولا تستزر بالقوم اذا كانوا تنابيلا فما كنت من الرهط يعدون مقابيلا ولا يبقى على الساعات أ غ ف ا ر ب إ ش ب ي ل ا أ ي ا ش ي ع ة إ س م ا ع ي ل إ ن الصبر قد عيلا كذاك الدهر و ا ل أ ي ا م يفعلن ا ل أ ف ا ع ي ل ا ارى ا ل أ م ص ا ر لا تملك للحافر تنعيلا وقد غير معناها أ ذ ن ي أ ت ي أ ر ا ع ي ل ا كما جزئ بيت الشعر تقطيعا وتفعيلا كيف لي يا عيش لو أ ص ب ح مولاك مقيلا قد حملنا من رزايا دهرنا عبئا ث ق ي ل ة ومللنا منه مغدا ومبيتا ومقيلا و أ ط ل ن ا في بني أ ي ا م ن ا قالا وقيلا صدق العقل به من بعد ما كان صقيلا أ ص ب ح ت منحوسا ك أ ن ي ابن مسعود وما أ ط غ ى ب أ ن أ ه ز ل ا ل أ م ل فرقانه محكم أ ق ر ا ه غ ض ا كما أ ن ز ل ا شيخا اراني كطفل غدا يركض في غارته قرسلا لا يكذب الناس على ربهم ما حرك العرش ولا زلزلا فليت من يفري أ ح ا د ي ث ه مات فصيلا قبل أ ن يبزلا يا جدثي حسبك من ر ت ب ة أ ن ك من أ ج د ا ث ه م معزلا أ م ل ن ي الدهر ب أ ح د ا ث ه فاشتقت في بطن الثرى منزلا إ ن ن ش أ ت بنتك في ن ع م ة ف أ ل ز م ن ه ا البيت و ا ل م غ ز ل ة ذلك خير من شوار لها ومن عطايا والد أ ج ز ل ا قد بدل العالم عاداتهم بل قدر من فوقهم بدلا توقعوا من دهرهم عدله والدهر لا يحسن أ يعدلا هل يامن ا ل ض ا ئ ن سيد الغضى أ و الحمام المغتدي أ ج د ل ا أ خ ا ف كون الرند ضالا ولا امن كون ا ل ض ا ل ة المندلا والشر فينا غالب طالب يلحق ب ا ل ذ و ي ة المجدلا في كل دهر جنف كامن والنحس في المولد والسعد لا يا معدن العسجد أ ص ب ح ت م ا تخرج إ ل ا الترب والجندلا والعجب داء قاتل أ ه ل ه يمانع ا ل أ س ت ا ر أ ن تسدلا غ ي ر على سفواء يزهى من القائم لما ركب الدلدلا العدل صعب وكلما عدل ا ل إ ن س ا ن عن عدلهم ترى ثقله والظلم يشقى به الظلوم ويرعاه كرعي ا ل ض ب ا ء مبتقله والمجد ك ا ل ق ل ة ا ل م ن ي ف ة والمرء لقال من الزمان قله ان يهلك التابع التبيع فقد ينقله في الغنى إ ذ ا مقله أ و يعتقله فالرمح أ ح و ج ما كان إ ل ي ه الفتى إ ذ ا ا ح ت ق ل ه والسيف لا يفرج المضايق أ و يوقعه في المضيق من س ق ل ه والحي لا بد راكب سفرا وتارك من ورائه ثقله لا يستم القادر المخدم في النيق ولا أ م غفره الوقله تزغي إ ل ى ناقل الحديث وهل تصدق فيما تحدث ا ل ن ق ل والمال لا يجذب الجمال إ ل ى ا ل إ ن س ا ن إ ل ا إ ذ ا نضى عقلا جسمي اودى مر السنين به فتطلب النفس منزلا بدلا ما كرهت ماثما ولا فعلت خيرا وعادت م س ي ئ ة جدله والناس لا يصلحون ما طلعت شمس وما أ ر س ل ت د ج ا سدله ماعدم الجائرون عندهم ت أ ل ي ا أ ن ه م من العدله والعلوي البصري كان بهم أ ع ر ف منهم واللب يشهد له قد أ ش ر ع ت سمبس دوابلها و أ ر ه ف ت بحتر معابلها لفتنه لا تزال ب ا ع ث ة رامحها في الوغى ونابلها حسان في الملك لا يحس لها تزجي إ ل ى موتها قنابلها خلي ودنياك أ ه ل عزتها فكم شكت م ه ج ة بلابلها وجاوزتني سحائب سكب تحرمني طلها ووابلها عندي ف ع ل م ن ص ي ح ة عجب وما إ خ ا ل السفيه قابلها أ س ك ت ف إ ن السكوت م ن ق ب ة ت أ م ن به إ ن س ه ا وخابلها ترضى بحكم القضاء في سخط وهل تحب الضباء حابلها ج ب ل ة بالفساد و ا ش ج ة إ ل ا م ه ا المرء لا مجابلها فاجزا و إ ن كنت في دميم صدى فما تذم الوحوش آ ب ل ه ا أ ي ن لبيد و أ ي ن أ س ر ت ه تزخر عند ا ل ض ح ا مسابلها يحل أ ج س ا م ه ا المدام إ ذ ا ما فارقت قنصها وبابلها عش بخيلا ك أ ه ل عصرك هذا وتباله ف إ ن دهرك أ ب ل ه فالشبل منهم ي ق و ل الليث فرسا والليث ي أ ك ل شبله ان ترد ان تخص حرا من الناس بخيرا فخص نفسك قبله بعد الشرب قربوا ام ليلى لتعير اللسانه في اللفظ خبله اوردوك ا ل ا د ى لتغرق فيه واروك الخنا لتعرف سبله وجدوا مشمشا ثقيلا يريدون به مينا ينبه بقبله و أ ر ا ن ي مرمى لصرف الليالي يجتذبني فلست أ ع د م نبله هل ترى ناعبا كعن ت ر ة العبسي يبكي على منازل عبله أ و خفاف يرثي رجال سليم أ و سحيم يحتو مع الركب إ ب ل ه لا تهبه ولا سواه من الطير فما يتقي أ خ اللب تبله لا تكوني ر و ا د ة ه ز ا ل ة واحذري من نوائب ج ز ا ل ة اغزلي في ا ل ح ي ا ة فالشمس قدما غزلت خيطها فقيل غ ز ا ل ة كبرت ف أ ص ب ح ت للراشدين كبرت يعد لهدي دليلا كبرت فما زال هذا الزمان كبرت يجذ قليلا قليلا وسيف ا ل م ن ي ة أ ن ض ى ا ل ص ي و ف وما سمعت منه اذن صليلا إذا عدت في مرض مكترا و إ ن كان ذا ف ا ق ة مقترا ف أ س ع ف و إ ن كان نيلا قليلا سلاسل برق تقل البلاد من المحل جادت بني س ل س ل ة سقت وطنا وتخطت سواه م و ق ر ة بالحيا م ر س ل ة اتغسل جسمي مما به وقلبي أ ح و ج أ ن تغسله ولا أ ش ر ب الدهر بسل الشراب ونفسي ب أ ع م ا ل ه ا م ب س ل ة إ ذ ا قيل إ ن الفتى ناسك ورام الجمال فلا نسك له يصلي وهمته أ ن يقال سابق خيل ر ض ا ف س ك له و أ ف ض ل منهم رؤ خامل يقوت بمكسبه اسكلة. وجدتك في ر ق د ة فانتبه احذرك من هذه ا ل خ ا ت ل ة اتاها بنوها على غ ر ة وما علموا انها ق ا ت ل ة اذا ما ب ن ستين ضم الكعاب اليه فقد حلت البهله هو الشيخ لم يرضه اهله ولم يرض في فعله أ ه ل ه فلا يتزوج أ خ ا ل أ ر ب ع ي ن إ ل ا م ج ر ب ة كهلا ر أ ى الشيب في عارضه المسن فنعم القرين له الشهلا وجدنا الفتى صعبت ع ي ش ة عليه و إ ن ظنها سهلا أ ر ى الشر ي أ ت ي سبيل ا ل ح ي ا ة ولم تلف بينهما مهلا بني ا ل أ ر ض ما تحت التراب موفق لرشد ولا فوق التراب سوى فسل اكان أ ب و ك م آ د م في الذي أ ت ى نجيبا فترجون ا ل ن ج ا ب ة للنسل أ س ك ن الثرى لا يبعثون ر س ا ل ة إ ل ي ن ا ولستم سامعي كلم الرسل ولا تسل نفسي عنكم باختيارها ولكن طول الدهر ينهل أ و يسلي تفرعت ا ل أ ش ي ا ء و ا ل أ ص ط واحد ومن حلب الغيث الذي در من رسلي وما بردت أ ع ض ا ء ميت مكرم و إ ن عز حتى أ غ ل ي الماء للغسل ي وكم بر مثل الببر نجل أ ب ا له وكان له كالضب يغدر بالحس ي ك و ن ك من أ د ى إ ل ي ك أ م ا ن ة فلم ترعه يوما بقول ولا فعل ف أ ح س ن إ ل ى من شئت في ا ل أ ر ض أ و أ س ئ ت ف إ ن ك تجزى حذوك النعل بالنعل يرومون بالسعي المراتب والعلا وربك يهوي طالب المجد أ و يعلي لبكر لعمري بكر الدهر بالردى وقد عجلت احداثه لبني عجل وتغلب من احياء تغلب س ا د ة وقد غلبتهم قبل مختلف الرجل اذا كنت في نخل جناه ميسر لكفك فاهتف بالضعيف الى النخل فان لم يعد فبعت له سهم طارق لتوجر أ و تدعى البريء من البخل أ ب ى الله أ خ ذ ي در ض أ ن وماعز و إ د خ ا ل ي ا ل أ م ر المضر على السخل ي لقد صدئت افهام قوم فهلها ل صقال ويحتاج الحسام إ ل ى ا ل س ق ل وكم غرت الدنيا بنيها وسائني مع الناس مين في ا ل أ ح ا د ي ث والنقل س أ ت ب ع من يدعو إ ل ى الخير جاهدا و أ ر ح ل عنها ما إ م ا م ي سوى عقلي إ ذ ا جهزتني غائبا غير آ ي ب تركت لها ما حملتني من الثقل م غ ي ر ة الحالات ن ا ق ض ة القوى م و ث ق ة ا ل أ غ ل ا ل م ح ك م ة العقل تواصت بها ا ل أ ر و ا ح في القيض بعدما تناصت بها ا ل أ ر م ا ح في زمن البقل ومن كان في ا ل أ ش ي ا ء يحكم ب ا ل ح ج ا ة تساوى لديه من يحب ومن يقليه إذا كنت وأجزيك تهدي لي ل م ث ف إ ن الهدايا بيننا تعب الرسل فلا أ ن ا مغبون ولا أ ن ت في الذي بعثنا كلانا غير ملتمس الرسل فدونك شغلا ليس هذا لعله يعود بنفع لا كشغلك بالنسل أ ب و ك جنى شرا عليك و إ ن م ا هو الضب إ ذ ي ز د ي العقوق إ ل ى الحسل يقول كلاما فوك يوجد بعده كذي نجس يحتاج منه الى الغسل اخلت عمود الدين في الارض ثابتا وفي كل يوم يضمحل على م ه سهيل وان كان اليماني م ن ت ر لامر بضمن ا ل ش آ م ما هو بالسهل برئت على الخلاق من أ ه ل مذهب يرون من الحق ا ل إ ب ا ح ة ل ل أ ه ل فهلا خشيب كي ي ق ن أ تحته مشيب من الشيخ المسن أ و الكهل و أ ي ن حسام الهند عنك وجهله جهادك أ و ل ى من جهاد أ ب ي جهل ي إ ذ ا كنت ذا ت ت ي ن ف ع د ل أ و اتحد بنفسك فالتوحيد أ و ل ى من العدل شفاه المها تفني يسارا ت ف ي ئ ه عليك المهار من مشافرها الهدل متى ن ش أ ت ريح لقدرك فابعت لجارتك الدنيا قليلا ولا تملي ف إ ن يسير الطعم يقضي مذمه ولاسيما للطفل أ و ربه الحمل و إ ن حل أ ب د ا فاقه منك فضمني قراه ولو جمعته من قرى النمل و أ ع ل م أ ن ا ل أ و ل الفرد قادر على أ ن يمير المؤمنين من الرمل عفا الله عني رب ريح تهبدي فتدري ترابي من جنوب ومن شمل وشغل فم يستغفر الله ذنبه أ ح ق به من ذكر زينب أ و جمل و إ ه م ا ل ك النفس اللجوج م ل ا و ة ت ق ا ض ل دموعا من جفونك ب ا ل ه م علمت ب أ ن الناس لا خير عندهم فجانبتهم من جائدين وبخالي إ ذ ا قلت جدي قلت هبني دفنته كجدي وخالي هامد في ثرى خالي تحل بتقوى او تحل ب ع ف ة فذلك خير من سوار وخلخالي اذا طرق المسكين دارك ف ح ب ه قليلا ولو مقدار ح ب ة خردل ي ولا تحتقر شيئا تساعقه به فكم من حصاه ايدت ظهر مجدل وما كبد العصفور وهي ضئيله بعاجزه عن ظبطها نفس اجدل لطال علي الوقت والنفس عمرها كاقصر ظل في الزمان الشمردل مدى حيوان في هواء ولجه وارض وترب مستكن وجندل فبين إ ذ ا حاولت إ ف ه ا م سامع ف إ ن بيانا من قضاء معدل ي تقول حميد قال والمرء ما درى حميد بن ثور أ م حميد بن بحدل إ ذ ا ما دعي القوم ضاها صريحهم فلا تنكرا واعدده آ خ ر عبدل ي أ ل ي س كباقي أ ح ر ق الوزن لامه وما فصلت من لام سهل واهدن مناصل حرب نالها بالمناصل فواصل وقاطع بالرقاق الفواصل سقيناك من ماء المفاصل مرويا وزايلن في الهيجاء بين المفاصل مننت على ابنائك النزر آ س ف ا فانت عليهم كالالد المفاصل ولم تسع فيهم ليله سعي متعب الى أ ن يبين الصبح ش ي ب ة ناصل أ ل م تر زغبا أ د ل ج ت أ م ه ا ت ه ا ف أ ل ق ت لها ما حصلت في الحواصل ي غدت شجرات في السماء سوامقا عناصرها في الضعف مثل العناصل ي دعاكم إ ل ى خير ا ل أ م و ر محمد وليس العوالي في القنا كالسوافل حداكم على تعظيم من خلق الضحى وشهب الدجى من طالعات و آ ف ل و أ ل ز م ك م ما ليس يعجز حمله أ خ ذ ض ع ف من فرض له ونوافل وحث على تطهير جسم وملبس وعاقب في قف النساء الفواضل وحرم خمرا خلت أ ل ب ا ب شربها من الطيش أ ل ب ا ب النعام الجوافل يجرون ثوب الملك جر أ و ا ن س لدى البدو أ د ي ا ل الغوان الروافل فصلى عليه الله ما در شارق وما ف ت ب س ك ا ذكره في المحافل اتق الله واحذر أ ن يغرك ناسك بما هو فيه من تغير حاله فما أ ن ف س ا ل أ ق و ا م إ ل ا توابع لقائل زور مفرط في محاله فهذا الذي في صومه وصلاته كذاك الذي في حله وارتحاله فكذب زعيما قال إ ن ي يدين فما دينه إ ل ا ضعيف انتحاله يماحل في الدنيا الخؤون و إ ن م ا يؤمل نزرا فانيا بمحاله ومن يكتحل بالسهد في طلب العلا يجز أ ن يرى منهاجها باكتحاله اذا ما عددت السن عدت بترحه وامرت ربي أ ن يحل عقالي أ س ر لدنياي التي قد طويتها و آ س ي لجرمي خاطر ومقالي فيا أ م دفر كنت لي م ي وامق فصار تعاد بيننا وتقالي جعلت ثقيل الترب فوقي وطالما وطئت ب أ و ز ا ر عليك ثقالي وقد صدئت نفسي بجسمي ولبسه فهل ت س ت ف ي ه ا ميتتي بصقالي ع م العين يتلوه ع م الدين والهدى فليلتي القصوى ثلاث ليالي وما أ ز م ت نفسي ا ل ب ن ا ن على التي إ ذ ا أ ز م ت عضت بشوك ث ي ا ل ي ولا قصرت لي أ م ليلى بشربها حنادس أ و ق ا ت علي طيالي إ ذ ا ما اجتمعنا ه ا ج ة الحزن أ ل ف ة م ح د ث ة عن جمعنا بزيال ي لحى الله غارات السنين ف إ ن ه ا م ب د ل ة ظلمانها بريال ي وما سرني رب الخيال بشخصه فيطلب مني النوم طيف خيالي وهون أ ر ز ا ء الحوادث أ ن ن ي وحيد اعانيها بغير عيال ي فدعني و أ ه و ا ل ا أ م ا ر س ضنكها واياك عني لا تقف بحيالي بفي الحصى هل ت م ل أ الخلد التي بفيها لراء العين س م ت ل آ ل ي إ ذ ا ما ر أ ي ت ا ل آ ل مني قائما تقاك هجير في ا ل ع ي ا ن ب آ ل ي فلا تغبطني أ ن ر ز ق ت ن ظ ا ر ة من الدهر وانظر مرجعي و م آ ل ي و آ ل ي أ ع ن ي ا ل أ ق ر ب ا ء جنوده على ما سقاني من أ ذ ن ووالي أ و ا ل ي هذا المصر في زي واحد أ و ا خ ر من أ ي ا م ن ا و أ و ا ل ي إ ذ ا ما حبال الناس عادت بواليا ف إ ن حبال الشمس غير بوالي توالي بعض القوم ليس بنافع وتمضي هواد للردى وتوالي جوالي أ ح د ا ث الزمان س ف ا ه ة و أ ن ف س ن ا عما يحل جوالي تظل حوالي قرح وبوازل حوالي قد أ ع ي ي ت ه ا بحوالي خ و ا ل ي ن ج م في ق د ي م و ح ا د ث و ت ذ ك ر أ و ق ا ت م ض ي ن خ و ا ل ي د و ا ل ي ك ي ا ريب ا ل خ ط و ب فهذه م ق ا ل غ ر و ب م ا ل ه ن د و ا ل ي إ ذ ا م ل ا ماء ا ل ث ا ك ل ا ت ر أ ي ت ه ا س و ا ل ي ل ل أ ح ي ا ء ف ه ي س و ا ل ي و إ ن ط و ا ل ا ل د ه ر صير أي ن ق ي ر ا ا ي ا وجربا ما لهن طوالي عوالي ذئب فانتبهت لزجره رويدك إ ن النيرات عوالي متى مات ب ت خ و ص المطايا مواليا بنا في ابتغاء العز فهي موالي وما الناس إ ل ا كالقميص إ ز ا ء ه كوالئ من أ خ ط ا ر ه وكوالي غوى ليل متر فاستقل ب ف ت ن ة وقد رقصت للسائمين غوالي وكيف احتيالي في الصديق وقد نوى لي الشره محتاج أ ص ا ب نوالي تضيق الليالي عن م ح ل ة ماجد فما ضمنت إ ل ا دميم فعالي و أ ي ا م ن ا مثل ا ل أ ي و م و إ ن م ا س ع ا لي من ساعاتهن سعال ي فلا ت س أ ل ا ل م ر أ ة الغني ة عطاءه ورج الغنى من ربك المتعالي ومهلا بني الورهاء ما كان فيكم رشيد ولا أ ن ت م ب أ ه ل معالي عسا جد خيل قربتكم من العلا يجود لها من عسجد بنعال ي هبوا واجعلوا للجود فيكم بقيه سوى جود همام على ابن جعال ي إ ذ ا اليوم و ل ا أ ع ج ز القوم رده ولو تبعوا آ ث ا ر ه برعال يمدون ي للطعن الثعالب في الوغى واسادهم عند اللقاء ث ع ا ل و إ ن اخا نسك دعا لك بالذي ملكت بضد من غناك دعا لي اذا س ق ل ت دنياك م ر آ ة عقلها ا ر د ك جزيل الامر غير جزيل ي فبعدا لحاك الله يا شر منزل ث و ا ه من الانسان شر نزل وقد زال عنه ساكن بعد ساكن فهل هو ماض م ر ة بمزيل ي عجبت لثوب من ظلام ممزق وخيط صباح من ذكاء غزيل وما تترك ا ل أ ي ا م وهي ك ث ي ر ة ولايه وال وانصراف عزيل يظللن ي حتى الركب يبعث بزله ل أ ز ه ر من صفو المدام ب ز ي وما يفرق الترب الذي هو آ ك ل لنا بين جسمي بادن و ه ز ي بكي على الناس ب ا ل م ز م و م والرمل ف إ ن أ ع م ا ل دنياهم كلا عمل والحكم من عالم عال تنزله فما لسكان هذا ا ل أ ر ض ك ا ل أ م ل عاشوا بها واستجاشوا ثم ما حصلوا إ ل ا على الموت في التفصيل والجمل لا أ ح م ل الهم لي يوم يغيبني ولو حللت مع الجوزاء والحمل ويب الحوادث كم أ خ ر ج ن من ملك عن الديار وكم قصرن من أ م ل يسعى ي الفتى ل ا ت غ ا ء الرزق مجتهدا بالسيف والرمح فوق الطرف والجمل ولو أ ق ا م لوافاه الذي سمحت به المقادير من نقص ومن كمل ي جمعا لمحبوب ق ر ب ا او بغيض ع د ا ك أ ن ه عن ذراه غير محتمل اذا ملكت فاسجح غير مهتدم وان حكمت على قوم فلا تمل جالس عدوك تعرف من تكاتمه يبدو القلا في حديث القوم والمقل ي والشر في حيوان ا ل أ ر ض مفترق والانس كالوحش من ضار و م ف ت ق ل يجري ي القضاء فيهدي العيس ك ا ر ه ة إ ل ى الضراغم في ا ل أ ق ي ا د والعقل و فخالف الناس ترشد كلما نطقوا فاصمت حميدا و إ ن ه م أ ن ص ت و ا فقلي واطلب رضاك من الخلين ذي شطب ومطلق ا ل ح د في ا ل أ ب ط ا ل معتقل ي أ م ا ترى الشهب في أ ف ل ا ك ه ا انتقلت ب ق د ر ة من مليك غير منتقل ما أ و ص ل السيف قطاعا لحامله و أ ب ل غ الذابل الموصوف بالخطل قد وافياك بتاج الملك عن عرض و أ ت ر ي ا ك بحي ل الكاعب العطل ي و أ ح ر ز ا ك بمقدار إ ل ى أ م د و أ ن ج ز ا لك وعد الكذب المطل ي والسيف إ ن قال أ ب د ى نباه عجبا في وزن حرفين لم يكثر ولم يطل ي سلمان تفهم عنه فارسيته فدع س ل ي م ا ن والمعنى ر د البطل أ ع ج ل بتسبيح رب لا كفاء له أ و رتلنه ولا تجنح إ ل ى رتل ي ولا تكن عاديا كالذئب شيمته ختل فلا خير مصروف إ ل ى القتل ما أ ن ت والطعنه النجلاء يحفزها مثل القليب أ ص م ا ل ذ ا د ة القتل غارت وفارت و أ ل ق ى من يمارسها فيها العمائم أ ب د ا ل ا من الفتل يا خاطري لا توجه وجه س ي ئ ة ف أ ذ ك ر ا ل آ ن أ ق ص ى الفكر وارتجل ويا بناني لا تبسط ل ع ا ر ف ة ويا لساني بغير الصدق لا تجل ي أ و جال نفسي في ا ل أ و ل ى م ض ا ع ف ة ولا أ ز ا ل من ا ل أ خ ر ى على وجل والشر في الخلق طبع لا يزايله فقس على خزر في العين أ و نجل ي لو وفق المرء لم يبهش إ ل ى ا م ر أ ة أ و ا ل غ ر ي ر ة لم تزفف الى رجل ي أ و عمر الشيخ عمر ا ل ن ص ر من شهب لا من ذوات جناح لم يقل بجل ي قد ي س أ م الحي و ا ل أ س ر ا ر ماخلصت في حبها الموتى من ص ب ط ومن رجل ي أ و ل ى ا ل ب ر ي ة أ ن يحظى ب ع ا ق ب ة من لم يرح من قبيح ب ا د ي الخجل ي والصمت أ ح ج ا و أ ح ر ا ر الكلام لها فضل وفيه نظير ا ل ن س و ة الهجل إ ن اللطيفين من دهر و أ م ك ن ة لا يفتان بلا حس ولا زجل ي إ ن كان نقلي عن الدنيا يكون إ ل ى خير و أ ر ح ب ه فانقلني على عجل ي و إ ن علمت م آ ل ي عند آ خ ر ت ي شرا و أ ض ي ق ه ف ا ن س أ ربي في ا ل أ ج ل قد طال في العيش تقييدي و إ ر س ا ل ي من اتقى الله فهو السالم السالي يا صاحب ا ل ظ أ ن سلم حق م ع د م ه ا ولا تقل ضل إ ن س ا ن ي ب إ ب س ا ل ي وارقب إ ل ه ك في عسر وفي يسر واترك جدالك في بعث و إ ر س ا ل ي كم غال طاهيك من عفراء م ر ض ع ة وذات لونين صارت قوت مكسال ي وقد ظننت ب ش ا ت وهي ف ا ر د ة على أ ز ل فقيد القوت عسال ي فخلت أ ن يتغذى طفله دمها و أ ن ت شارب ل د الطعم سلسال و ا س أ ل به الحي من عدنان أ و سبا تجده ليس إ ذ ا أ ق و ى بوسال ي نعشى عن الامر حتى يعلو ابن ردن نعشا تبارك رب العالم العالي لا يدرك الخلد اوعال م خ ل د ة ف ا س أ ل ب ص ح ة هذا ام اوعالي ظننت اني وحدي مخطئ فاذا افعال كل بني الدنيا كافعالي ما بال م ك ة فيها معشر سدن من يطرق البيت يؤثرهم ب إ ج ع ا ل فلا تكلف جوادا سير نائيه فيها ا ل ح ز و ن ة إ ل ا بعد إ ن ع ا ل يكسى ي الوليد جديد العمر يلبسه وكل يوم يرث الملبس الغالي يظل في المهد لا يسطيع جلسته وسيره للمنايا رهن إ ب غ ا ل يضيق ي صدر الفتى مالم يوافله شغلا فيحتال للدنيا باشغال صاح الزمان فعاد الجمع مفترقا كالظان لما أ ح س ت صوت رئبال ي إ ن الفوارس من فكت عقائلها مطلوله بين اساد و أ ش ب ا ل تسربل الوش راج أ ن يجمله والحمد في كل عصر خير سربال وكيف يعدل موصول بمنقطع يبلى النسيج وهذا ليس بالبال ي الناس يسعون في أ ش ي ا ء م ع ج ز ة وسعيهم ليس من نجح على بال ي هل ميز يوما هواء في لطافته بمنخل أ و ص ف ماء بغربال ي والنبل يبلغ ما أ ع ي ا القنا مثلا أ ج ر ي ه للنبل يلفى عنده بال ي قد أ ح ب ل ت سمرات الجزع س ا م ع ة أ م ر القضاء وما همت ب إ ح ب ا ل ي مازلت آ م ل حظا ان يساعدني حتى أ ت ي ح لحفري طول إ ج ب ا ل ي اذا ا ن ا ف على الخمسين بالغها فليضمر ا ل ي أ س من سعد واقبال والعمر اسعاد انسان ومهبطه كالارض ا و د ي ة منها واجبال لم يسقكم ربكم عن حسن فعلكم ولا حماكم غماما سوء اعمال وانما هي اقدار م ر ت ب ة ما علقت ب إ س ا ء ا ت و إ ج م ا ل ي دليل ذلك أ ن الحر أ ع و ز ه قوت و أ ن سواه فاز بالمال كم جد بالرزق ثاو في منازله وحد سار ب أ ف ر ا س و أ ج م ا ل ي ف أ م ل و ا الله وارجوا منه ع ا ق ب ة فليس دنياكم أ ه ل ا ل آ م ا ل ي دمتم ب أ ن سيجازيكم إ ل ه ك م فما ل أ ف ع ا ل ك م أ ف ع ا ل إ ه م ا ل يا نفس جسمك سربال له خطر وما يبدل في حال بسربال ي قد أ خ ل ق ت ه الليالي فاتركيه لقا فما يزونك لبس المخلق البالي ف إ ن خرجت إ ل ى بؤسى فوا حرجي وان نقلت الى نعمى فطوبى لي مضى الزمان ونفس الحي مولعه بالشر من قبل هابيل وقابيل لو غربل الناس كيما يعدموا سقفا لما تحصل شيء في الغرابيل او قيل للنار خصي من جنى اكلت أ اجسادهم و أ ب ت أ ك ل السرابيل هل ينظرون سوى الطوفان يهلكهم كما يقال أ و الطير ا ل أ ب ا ب ي فلا أ ج د ك رديئا في ذوي أ م م وكن نبيلا مع القوم التنابيل سبحان من أ ل ه م ا ل أ ج ن ا س كلهم أ م ر ا يقود إ ل ى خبل وتخدم لحظ العيون و أ ه و ا ء النفوس و إ ه و ا ء الشفاه إ ل ى لثم و ت ق ب ي يا أ ذ ن سوف يظل السمع مفتقدا وتستريحين من قال ومن قيل ويصبح الجسم بعد الروح منتبدا صفرا كنبدك مكسور البواقيل وفي المعاشر من لو حاز من ذهب ق و د ا لظن ب إ ع ط ا ء المثاقيل فاجعل يمينك ب ا ل إ ح س ا ن م ط ل ق ة وخفف الوطء لا تهم بتثقيل إ ن شاء ربك رقاك العلا درجا فما مراقيك بالعيس المراقيل يقول ي ملك عساقيل يدوم لنا و إ ن م ا الملك لهو كالعساقيل أ ي ت ه ا النفس لا تهالي شرخي قد مر و ق ت ه ا ل ي لم يبق إ ل ا شفا يسير قرب من موردي ن ه ا ل ي وابتهل الدهر في أ ذ ا ت ي وكان في الباطل ابتهالي و أ م دفر ف ت ا ة سوء تخبئني في ثرى مهالي م ر س ل ة غ ا ر ة ب ح ي ل قد غنيت عن هب وهال ي وجدت حبي لها قديما وقد تبينت مقتهالي أ ذ ه ن ي طال عهدك بالصقال ي وماجى الناس في قيل وقال ي ستطلقني ا ل م ن ي ة عن قريب ف إ ن ي في إ س ا ر واعتقال ي ك أ ن ذوي تجاربنا سوام ت أ ن ق في مراد وابتقال ي إ ذ ا انتقلت عن ا ل أ و ص ا ل نفسي فما للجسم علم بانتقال ي أ س ي ر فلا أ ع و د وما رجوعي وقد كان الرحيل رحيل قالي أ م و ر يلتبسن على البرايا ك أ ن العقل منها في عقالي وبالي فيك يا دنيا وبالي و أ ف ن ي ت الخليل ولم تبالي أ غ ر ت لنا حبالات المنايا بما غزلت ذ ك ا ء من الحبال ي و أ ر ب ع ه أ ن س ن بكل حي رمتهن الحوادث بالنبال ح ش ا ش ة عائش ونجيع نحض وهيكل ميت وعروق بال ي ك ج ذ و ة موقد وسراج ليل وماء حبيه وشفا ذبال ي إ ذ ا كان الحمام بكل أ ر ض فبعدا للوهود وللجبال وان اقبال قوم زال عنهم فما يغني المعاشر من قبالي تعالى الله وهو اجل قدرا من الاخبار عنه بالتعالي سعالي والداي بغير لب وسياني العرائس والسعالي وكون الروح في ا ل أ ج س ا م أ ل ق ى نفارا في الخدود من النعال أ ت ي ت وعدت بالتسليم فرها ل أ ق د ا ر أ ت ي ن ك من معال ولولا ان شيب المرء نار لما وصف المفارق باشتعال